بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ا ل م م و قِيلَ بَنُوم فِي أَدْنَى الأَرْضِ وهم من بعد غلبهم bibu'isnid billahil amum min qabil wa min ba'd wa yawma mu'minun binasrillah yansumayash العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آفُوزِهِمْ؟ Maha Nafal Allah al-Samawi wa al-Ard wa ma'biinahumaa illa bil-Haqihi wa ajalimussamma. Wainna من يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاؤوا الأرض وعمرواها أكبر دَرَّ مِن مَّا عَمُرُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ بَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْلِ نَمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يظلمون ثم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 إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفاعا وكانوا بشركائهم كافرين وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ۖ فَأَبَىٰوا إِلَّا شَهْوَةً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَبِغَفَائِكُمْ مِنْ فضله. إن وفي ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء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 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بَلِ ادَّبَّعَا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لهم من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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ظر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكبروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِآتِي الذُّلْقَاحِ هُوَ الْمِسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بض به ولعلكم تشكون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومه فجاؤهم بالبينات فتقم من الذين أجرموا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 Jadilah kisafat terludah yang keluar dari dalamnya, dan apabila dia mengalami sesuatu, maka dia akan mengatakan وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ تَنُورُ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ Inn dzalikal mukhlal mauta, wahyu Allah pada setiap perkara. Dan jika orang itu mendapat berkah, maka dia akan innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad'aa itha walla anta bihadhil umyun dhalalan tidak mendengar kecuali orang yang beriman kepada ayat-ayat-Nya, mereka adalah orang yang beriman. Allah yang menguatkan mereka رجعني من بعد قوتي وضربي والشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 Dunia kitab Allah hingga hari akhirat. Fadalah hari akhirat, walakin kau kum tidak kalah. Fadalah hari الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستغتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليس ان الذين كفروا ان انتم الا مبطلون كذلك يبدئ الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر ينه واد الله حق